لآل ل لأ لأ ا ق ر آ ن ا ل ح م د ل للخدمات ا ل ت ق ن الرحمن ي م مالك يوم الدين me إلا موسوعه ي ر ا ل ن ا ب ل ا ي ص د ن عن ك آيات ا للعلوم ه ب د ن ز ت إليك د إ ل ى ر ب ا س ل ا تكونن م ن ا ل م ش ر ك ي ه